نقترب من ساحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوجه الناس ويرب الأمة وهو يعلمهم أن من شذ شذ إلى النار وهو يعلمهم أن احكام الاسلام وحدود الاسلام لا لم تشرع الا بعد ان وصل المجتمع الى مثالية نسبية اصبح المجرم او المخطئ او الزاني او القاتل او المرتد يمثل لونا كئيبا غير الوان الوجوه التي عمرت المجتمع الانساني الاسلامي وتكلمت عن بعض هذه التأديبات ولكنني اريد اليوم ان اتحدث عن جانب اخر وهو ان الاسلام لم يضع السيف فقط السكين فقط وسيلة للعلاج. ولكن فتح ابوابا واسعة الى مغفرة الله والى رحمات الله والى التوبة. فالاسلام لم يقل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وسكت. ولكن الاسلام قال وقال كثيرا الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم غفور رحيم فتح بابا واسعا هو باب التوبة ولكن التوبة في الاسلام ليست فقط لاصحاب الجرائم الكبيرة ولكن التوبه مسبح في بيت رحمة الله يدخله صاحب الجسد القذر ليدفع عن جسده الاضرار والبلاء ويدخله ايضا الرجل النظيف النظيف ليدفع اثار عرق الجبين ويدخله الرجل الاكثر نظافة لينشط نفسه بمسبح طاهر من مياه رحمة الله سبحانه وتعالى وهذا هو المعنى الجديد الذي اريد ان اركزه في اذهانكم الطاهرة وقلوبكم العامرة بعد صلاتكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم التوبة في المفهوم الاسلامي لا تعني انها لاصحاب الكبائر فقط وللذين اصرفوا على انفسهم فقط بمعنى انني انت حدست معك وانت رجل تصلي وتصوم وقلت لك تب الى الله وارجع اليه فان بعض الناس يغضب يطلب مني التوبة هل سمع مني شيئا? هل سمع عني شيئا? ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ماذا تعني يا سيدنا الشيخ? كل هذه قضايا تدل على اننا لم نفهم ابعاد التوبة في المفهوم الاسلامي والمفهوم القرآن. التوبة في الاسلام كما قلت لكم مسبح في بيت رحمات الله. يدخله صاحب الجسد القذر ليت... ليعالج جسده وليدفع الاضران عنه ويدخله من اصابه العرق ليدفع هذا العرق ويدخله صاحب الجسد النظيف لينشط نفسه فكلنا في درجاتنا مع الله بحاجة الى حديث عن التوبة وبحاجة اكثر الى رجوع مستمر لله سبحانه وتعالى وتطهيرا لنفوسنا امتم ام رسول الله ان رسول الله وهو قمة الطهر وهو الطهارة نفسها كان يستغفر الله في كل يوم سبعين مرة سبعين مرة وعندما تسأله احدى زوجاته يا رسول الله اراك تكثر الاستغفار وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ينظر اليها الرسول ويقول اولست عبدا شكورا اولست عبدا شكورا اذا المسبح التوبة حمام التوبة يدخله اصحاب الاجساد النظيفة ليزداد نشاطا مع الله كما يدخله صاحب الجسد الملوث بالمعاصي ليخرج منه نظيفا تائبا ان شاء الله لكن الحديث عن توبة صاحب الجسد النظيف عن توبة المقربين عن توبة واستغفار وانابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن بحاجة اليه في ايامنا هذه لماذا لان المستشرقين تحدثوا عن رسول الله والفوا كتبا عن رسول الله لكن لهم فنون في غمس سيرة رسول الله من حيث لا يستطيع القارئ البسيط ان يدرك هذا الخطر. وقد نبهتكم الحمد لله في كتاب نبيك يا ولدي الى منهج المستشرقين في الكتابة عن رسول الله. قبل ان اتحدث عن الغمزة التي كتبوها اقول لكم اذا وقفت في محطة القطار او في الجراش بجواري هنا وقرأت بيتا من الشعر يقول تعب كلها الحياة فما اعجب الا من راغب في ازديادي قرأت هذا البيت تعب كلها الحياة وسمعك حمال يعمل في حمل الاثقال من السيارات الى البيوت فانه سيتصور ان المعنى الذي اراده الشاعر من هذا البيت ان الدنيا كلها متاعب يعني حمل اثقال للناس من السيارات الى بيوتهم وحمل اثقال من محل الى محل اخر ولا يستطيع الحمال ان يفهم متاعب الحياة الا من خلال واقعه المتعب الذي يعيش فيه ومن واقع الالام التي يعانيها فهو يعتبر تعب كلها الحياة يعني حمل اثقال ونقلها من مكان الى مكان بينما الرجل العبقري او الاديب او اصحاب المهن الكريمة ان سمعوا هذا البيت يقول اجل تعب كلها الحياة تعب في مشاكلها تعب في ادراك الحقيقة تعب في محاولة الوصول الى المثالية التي اريد ان اصل اليها الرجل الذكي يفهم متاعب الحياة لا على انها حمل اثقال ولكن على انها محاولات لادراك الحقيقة اما ان نصل اليها واما لا. اما الرجل الحمال فيفهم البيت من خلال عمله. المستشرقون يعيشون في بيئة قدرة. لا يعرفون كلمة ذنب الذي يستدعي التوبة الا الكبائر القدرة التي احاطت بهم من كل جانب. فاذا قرأوا مثلا قول الله سبحانه وتعالى انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله. ما تقدم من ذنبك وما تأخر فهموا كلمة ذنبك بفهم الحمالين الذين لا يجيدون الا فهم الماديات وحمل الاثقال. صلوا على حبيبكم المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اجل ذلك يقول بعضهم ان القرآن حتى القرآن. حتى. حتى القرآن وصف السيد المسيح بأنه وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين بينما وصف محمد بأنه رجل مذنب قال له القرآن ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وأقول له يا حمال الأثقال إلى جهنم إن لكل كلمة مقاييس دقيقة يجب أن ينظر إليها فما عناه القرآن من قول الله سبحانه لنبيه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبه من ذنبك. هذا المعنى يحتاج الى فهم. ادخل على طالب من طلابي. فاجده فرح يطرب. اقول له ماذا حدث? يقول نجحت في السادس. نجحت في السادس علمي مبارك. كم حصلت من مجموع? يقول والله هالجد نجحت بواحد وخمسين ونص نجاح بواحد وخمسين ونص او بخمسين جعله يطرب وجعل الاسرة ترقص لنجاحه بينما اسأل شاب ماهر متقن كم حصلت على نتيجة او معدل في البكالوريوس فيتألم وارى عليه اكتئاب لا يسليه إلا عنصر الرضا بقضاء الله كم حصلت يقول والله حصلت على 98% 98% وأشعر أنني ظلمت في نمرة أو اثنين ربما لسوء خطي أو لأن الأستاذ المصحح أو, لأن, أو لأن, لأن فلان طلع الأول على الكلية وأنا كنت أتوقع أن أكون أنا الأول لاحظ يا أخي أن النظرة تختلف النظرة تختلف فالشاب الذي حصل على تمانية وتسعين في المائة وحصل زميله ومنافسه على تسعة وتسعين يرى نفسه مغبونا مغبونا لكن الطالب الاخر مجرد ان يحصل على عشرين في المائة مجرد ان ينجح يرقص ويطرب الانبياء عليهم السلام من الله وحاشاهم من التشبيه كمة كمة مجرد أن هو أحدهم لحظة لحظة عن مقام الألوهية المطلق يشعر النبي أنه قصر في جانب من جوانب الله مجرد أن يشعر قال لي صديق عزيز هذا الأسبوع قلت له ماذا تقرأ الآن قال أقرأ في كتاب رياض الصالحين قلت له ماذا قرأت أكرمك الله اسمعوا ماذا قال قال قرأت في شرح من شروح رياض الصالحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سلم أحدكم علي رض الله إلي روحي فأرد عليه السلام ثم يقول الشرح والنبي عندما ينشغل برد السلام على من صلى عليه فانه لا ينشغل عن النظرات المستمرة لله رب العالمين لا ينقطع لا ينقطع حبل النور الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ربه ذنوب الأنبياء من هذا الطراز ولذلك قال العلماء حسنات الأبرار سيئات المقربين بمعنى لو قرأت سورة المزمل المزمل لو قرأتها تجد صورة صورة لذنوب الأنبياء واضحة بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمن قم الليلة الا قليلة نصفه او انقص منه قليلة او زد علي ورطل القرآن ترتيبه هذه الصورة نزلت بعد صورة اقرأ وسورة نون يعني ثالث صورة ثالث صورة في القرآن يعني نزلت في الايام الاولى من نزول الوحي الآية الأخيرة في الصورة الكريمة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصف نزلت بعد الهجرة يعني بعد قراب الـ 13 سنة من نزول صدر الصورة نزلت الآية الأخيرة ماذا تقول الآية الأخيرة اسمعوا يا شباب تذوقوا يا شباب قرآنكم تذوقوا قرآنكم يقول ان ربك يعلم انك تقوم تقوم تقوم ابد من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك مرة ثانيه ان ربك يعلم انك تقوم ابد من ثلثي الليل تقوم للعبادة ادنى من ثلثي الليل ونصف وثلثة وطائفة من الذين معك والله قدر الليل والنهار علم محل لن تحصوه لانه ليس لديكم من ضوابط الوقت ما تعرف انك صليت سلسة الليل او نصف الليل او ربع الليل علم ان لم تحصوه فتاب عليكم فتاب عليكم اترك لعقلك الكبير ان تفهم كلمة فتاب عليكم انتم في بعض الاحيان تصلون سلسة الليل وفي بعض الاحيان تصلي نصف الليل وفي بعض الاحيان تصلي ثلث الليل لانك لا تستطيع ان تحصل الليل بدقة فتاب الله عليه. هل المسألة تحتاج توضيح اكثر من هذا? فتاب الله عليه. العجيب ان الذين يصهرون في الخمارات ثلثة الليل ونصف وثلث هم الذين يتحدثون عن محمد ويقولون انه مذنب والمسألة من باب اذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستح فاصنع ما تشاء فلا والله ما في الدين خير ولا الدنيا اذا ذهب الحياة والمسألة ليس لها فهم غير هذا علم ان لن تحصوه فتاب عليكم ومن يقرأ منكم ايات العتاب وسبق, وسبق أن تحدثت عنها يجد أن آيات العتاب في القرآن هي شارة فخر للنبي صلى الله عليه وسلم ولولا فرت منزلة النبي عند الله ما عاتبه الله في هذه القضايا وإن شاء الله في الجزء الثالث من حتى لا نخطئ فهم القرآن سوف أتحدث عن آيات العتاب في القرآن الكريم فصلوا على المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه توبة توبة إن مسبح التوبة يدخله صاحب الجسد النظيف ليزداد نشاطاً. نشاطا ويدخله من أصاب عرق البدن جسده لينظف لينظف وأنا أركز عرق البدن ورائحة العرق أخاف أن يخطر ببال أحدنا العرق اللعين عرق جهنم اللهم احفظنا عرق الخمر صاحب عرق البدن أيضا يدخل المسبح فيخرج طيب رائحة ورب العالمين تكلم عن توبة هذا الصنف من الناس توبة تعني رفعة الدرجة رفعة الدرجة القرآن الكريم قسم الذنوب إلى كبائر كبائر ولمم لمم. فقال رب العالمين في حق المؤمنين الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم اللمم واللمم هو ما يقع فيه الانسان بدون قصد جنائي بدون ترتيب للمعصية وسعيا اليها وتفاخرا بها الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم اللمم لكن هذه الاية ايضا تحتاج مني ان اقف عندها قليلا ساقرأ الاية اولا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض من الأرض فكر معي يا أخي فكر معي صدر الآية يقول الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم بعدها يقول إن ربك واسع مغفرة الكلام مترابط لكن لماذا يقول القرآن بعد ذلك هو أعلم بكم إذ أنشاءكم من الأرض من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهتكم ما علاقة هو أعلم بكم بقول الله تعالى ان ربك واسع المغفرة. ما العلاقة? الذي افهمه. وارجو الله ان يكون صوابا. ان رب العالمين تكلم عن عباده المتقين. فقال انهم ليسوا معصومين. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اللهم ان تغفر تغفر جمى. واي عبد لك ما الم ما. فالقرآن يقول ان المتقين ليسوا بمعصومين فهم يجتنبون كبائر الاثم يجتنبون الزنا يجتنبون السرقة يجتنبون الخوض في اعراض الناس وكبائر الاثم هي الـ الـ الاثام التي نص الشرع الحكيم على عقوبة صاحبها. سواء في الدنيا او في الاخرة. يجتنبون كبائر الاثم والفواحش. الا اللمم. يقعون في اللمم. ان ربك واسع المغفرة. لماذا يا رب تعامل هؤلاء بسعة المغفرة? قال لانه اعلم بكم اذ انشأكم من الارض. يعلم ان المادة التي خلقتم منها تجذبكم اليها وتشدكم اليها وتفرض عليكم في بعض الاحيان تصرفات صغيرة لا تقبلوا ان تفعلوها لو كان الامر لعقولكم فقط هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض فقول الله تعالى اذ انشأكم من الارض كأن الله يلتمس عذرا لاصحاب النفوس الكبيرة ان وقعوا في اللمم فمسبح التوبة يدخله الانبياء مبالغة في رفعتهم ويدخله اصحاب النفوس الكريمة ليستغفروا عن اللمم الذي وقع فيه وقاعدة العلماء في موضوع اللمم او الصغائر. ارجو ان تحفظوها يا شباب. يقول العلماء لا كبيرة مع استغفار. لا كبيرة مع استغفار. ولا صغيرة مع اصرار. فمن اصر على الصغائر فان اصراره على الصغائر يجعل هذه الصغائر في مجموعها كالكبائر ولذلك قال العلماء وذكر هذا القول الدكتور احمد زكي الله يرحمه قال لا تنظر الى صغر المعصية الى صغر المعصية وانظر الى عظم من عصيت فقد عصيت قيوم السماوات والأرض. لا عظم من عصيته. من اجل ذلك يحتاج المسلم العادي الذي يجتنب كبائر الاثم والفواحش يحتاج الى ما يحتاج اليه البيت. زوجتك في كل يوم بعد ان ينتهي النهار تقوم بتنظيف البيت وكنس بعض الاوراق او القادرات البسيطة من البيت حتى يعود البيت في آخر النهار نظيفا كما بدأ وامت تفتح مكتبك لتمزق او لتلقي بعض الاوراق التي ادت رسالتها واصبح لا قيمة لها في مكتبك ليعود المكتب كما كان نظيفا ونفسك التي بين جنبيك اولى بهذه النظافة فهي تحتاج في كل يوم من المسلم ساعة يجلس بها مع نفسه ليراجعها في تصرفاتها فما بدر منه من قاذرات في حياتنا فإن رحمة الله واسعة إن الله يمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويمد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل إن الله ينزل من السماء السابعة إلى السماء الأولى في كل ليلة ينادي هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه يظل هكذا حتى يؤذن الفجر كما أخبرت الأحاديث الصحيحة فأصحاب الخليط يحتاجون إلى مسبح التوبة أما الذين أبطأت بهم همتهم وأثقلتهم الزنوب ووقعوا في الكبائر فمن على منبري هذا اقول. ولعل التسجيلات تنقل الى بعض بيوتكم. لا لامني على يقين انك هنا والحمد لله وفي بيتك من يشرب الخمر. وفي بيتك من يؤثر الغفلة على الذكر. وفي بيتك من وقع في الاثام. فلعل هذا النداء يصل الى شارب خمر. او يصل الى إلى مغمور في الآثام أو يصل إلى رجل قطع حبل الصلة بينه وبين الله أنادي الجميع مرة ثانية أنادي شارب الخمر وليت صوتي يصل إليهم وأنادي من عشق الخطيئة وليت صوتي يصل إليه وانادي كل من قطع حبل الصلة بينه وبين الله اناديهم من على منبري ومن على سفينة النجاة يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين فان هذه السفينة هي سفينة النجاة الواحدة ومن جاءنا متأخرا فان باب الله مفتوح. من جاء متأخرا فان باب الله مفتوح. من جاء بلا رصيد فان رحمة الله واسعة. يا شباب ما رأيكم في رجل اثقلته الديون? وكتب الف التماس الى الجهات المعنية. ماذا يطمع هذا الرجل الذي افنست تجارته وضاعت امواله واصبح مدينا للبلوك بما لا قبل له به. ماذا يطمع? ان كل الذي يطمع فيه ان تقصت هذه الديون عليه وان تسدد على اجل طويل عند استطاعته. لكن رحمة الله اكبر. اذا يطمع في ان يصفح البنك عن نصف المبلغ ويقصط عليه النصف الاخر. بنك الله اعظم. اذا يطمع في ان يتمازل البنك عن المصرف عن كل الديون ليبدأ التاجر بهمته البسيطة وعرق جبينه صفحة جديدة في التجارة ليكون رصيدا اكبر اقول لكم ان مصرف الله اعظم واعظم واعظم واقرأوا ان شئتم صورة الفرقان وهي تقول عن الزاني وعن القاتل ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاما الا من تاب وامل وعمل عملا صالحا فالأولئك لا يغفر الله لهم فقط ولكن فالأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات يبدل الله يا ملائكتي كم من الذنوب عند هذا العبد وهو بكل شيء عليم عنده يا رب من الذنوب ما يزن جبال الهملاية عنده يا رب من الذنوب ما لو وزعت على اهل الارض لافسدت اخراهم يقول رب العالمين يا ملائكتي ضعوا له رصيد حسنات يضاعف رصيد سيئاته فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات يا من يوصل صوتي إلى الذين قطعوا حبل الصلة بينهم وبين الله آية كريمة في القرآن الكريم أختم بها حديث هذا وأسأل الله أن يوصلها إلى كل قلب أسأل الله أن يوصلها إلى كل قلب محتاج لان يركب في سفينتنا في سفينة النجاة بعد ان يسبح في بحر التوبة لنصل جميعا على قدر الطاقة الى الله سبحانه وتعالى اسمعوا هذه الاية الاية تسعيرة تسعيرة الملأ الاعلى تسعيرة اسمعوا الاية مكونة من ثلاث مقاطع قصيرة نمرت واحد إن الله إن الله لا يظلم مثقال ذرة إن الله لا يظلم مثقال ذرة لا يضع على سيئاتك مثقال ذرة من السيئات لم تفعله أنه إن الله لا يظلم مسقالة ذرة عظيم نمر في اتنين وان تكو حسنة ان وجد عندك حسنة حسنة يضاعفها نمر الثلاثة ويؤتي من لدنه اجرا عظيمة فاضعوا الله بالرحمة واطلبوا لي ولكم المغفرة ادعو الله وأنتم موقعون بالجامعة ربنا ياتنا ما على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخل في الميع. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الصناع البصير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتر من سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين يا شباب ويا تلاميذ القرآن إن سفينة النجاح مهيات لنقلكم وإن الدنيا إن طالت أو قصرت فإلى رحيل إلى رحيل إلى رحيل إلى رحيل يهنوا أحدنا الآخر فيقول عبال خمسين سنة عبال سبعين سنة وأضحك وأقول بعد خمسين سنة ماذا سيحدث؟ لو فرضنا أنني أطال الله عمري واستجاب دعوتك لو فرضنا وعشت خمسين سنة ماذا يحدث بعدها؟ التاني يقول عقبال سبعين سنة فرضنا أنني عشت سبعين سنة ماذا يحدث بعدها؟ إننا في طريقنا إلى الله رضينا بذلك أولى نرضى فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نقبل عليه على أجنحة الشوق على أجنحة الشوق والمحبة لا نساق اليه سياق العبيد النافرين يا شباب عندما ينتهي عمر محمود غريب تصدر اشارة من الملأ الاعلى من سكرتارية الملاء الاعلى من نسختين النسخة الاولى الى ملك الموت انتهى عمر محمود غريب روحه. النسخة الثانية الى ديوان المحاسبة في الملأ الأعلى. افلوا حساب اغلقوا حساب محمود غريب فان عمره قد انتهى. الاشارة بتصل في عشر سنية وفي اقل من عشر سنية. مجرد ان يبدأ ملك الموت في نزع الروح تكون الملائكة وضعت خط اغلاق الحساب تحت حسابك. فاذا بدأ الانسان وهو في حالة نزع الروح يحدث اي خير. أي خير أو أي توبة تعتذر الملائكة بانها اغلقت الحساب وهذه التوبة لم تصادف حساباتك من أجل ذلك قال رب العالمين وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر إذا حضر أحدهم الموت قال اني تبت الآن الآن لا لا تقبل ونعتبر لان الملائكة اغلقوا حسابك فلا مجال للاضافة لا مجال للاضافة بمجرد ان ينزع ملك الموت ال ال الروح يكتب عنك تقرير كامل تقرير كامل في اقل من عشر سنية يكتب عنك تقرير كامل فان كانت الروح وارجو الله ان تكون روح مؤمنة غالدة. سعت إلى الله بإشراقة نورانية ورائحة زكية يشمها كل من في السماوات ومن في الأرض أما أعوذ بالله من أرواح الأشرار عند طلوعها بمجرد أن تطلع الروح يشدها الملائكة إلى مستقرها كما بدون تشبيه كما يشد الأطفال الكلب الأجرب ليلقونه في البحر. الكلب الاجرب يريد ان يتخلص من الاطفال والاطفال يجذبونه هذا الصراع صاحب الصورة المملة يحدث لبعض الارواح يشدونها بجذب الى الله. فيسأل رب العالمين وهو بكل شيء عليم يسأل ما بالكم تفعلون هذا بعبد هذا? ما بال عبد هذا? فتقول له الملائكة قرير وأسأل الله ألا يكتب لا فيا ولا فيك تقول الملائكة يا رب عبدك هذا لا صدق ولا صلى لا صدق ولا صلى يساق إلى الله سياق العبيد لا صدق ولا صلى رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل تعاق اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اني اسألك لهذا البلد الكريم ان تبعث فيه الامن والامان وان يعيش في عنايتك ورعايتك وأن تدفع عنا كل بلاء حتى يعيش الناس في بهجة الإيمان بك وفرح الإيمان بك ويسعوا إليك سعي المحب إلى من يحب إنك يا ربنا على ما تشاء قدير اللهم إني أسألك لحكام المسلمين اللهم إني أسألك لحكام المسلمين الذين وليتهم أمرنا أن تعينهم على خدمة الإسلام والمسلمين اللهم اهدهم إلى الحق وإلى طريق مستقيم اللهم وفق حكام المسلمين لجمع كلمة المسلمين اللهم ألف بين قلوبهم حتى نردد في صلاتنا وألفت بين قلوبهم ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم اللهم ألف بين قلوب حكام المسلمين واعنهم على خدمة الحق وارفع ذكرهم بالحق وارفع الحق بذكرهم إنك على ما تشاء قدير وسحائب رحمتك مطرا على من أنشأ هذا المكان وعلى كل من يعمل فيه خيرا إلى يوم الدين اللهم اجعلني وإخواني سفينة النجاة الامنين المطمئنين الذين قلت فيهم ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنع Oh